بسم الله الرحمن الرحيم هداء الجداء الجهدا كل نعم الفرن في جنان الخلد دار اكرم رب الجلال في جنان الخلد دار مرقاة البلاء هداء الجداء مربا الجنه ورحمته يا ساجد يا رب كل ما صار من بدا هالدهور الايام جبنا دم الرب الحي وصي جبنا دم الرب العذب اليوم هموم تجاوي جهاد داء الجهاء الجهاني الجهاداء <تصفيق> الجهلاء <تصفيق> <الجهاداء تصفيق> رج رج كليني بنسرا نداء الجيهان حرامك يا جير روح الدار نقدمه الى موكب المغاريف الموكب, الموكب الكريم الذي سار فيه المجاهدون والشهداء في طريق فرشوه بالاشلاء ورووه بالدماء وصوروه بالجماجم هنا موكب الثابتين هنا موكب, موكب الثابتين على الحلقاب يقضون على الجمل الهادئ من لرفع رايه الجهاد على كل الاماكن والحراس المعاقل الاسلاميه لحمايه العرض والشرف هنا من حطم القيود وتحدى هنا من ارخص الحياه من اجل العقيده ارخص الدماء من اجل القيم والمبادئ فينا فينا فينا الاخوه الذين شرفهم الله بمعرفتهم على خط الجهاد الأصير إلى الأسرى والمعتقرين في جزيرة العرق إلى كل العلماء المطاردين هي. إلى ذي الحرمين إلى كل الفاردين بدينهم الصابعين بكلمة الحق إلى كل علماء الجهاد إلى شيخ الحبيب الشيخ الصالح بالله الحفظ وعدي هذا العسل أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سنة لأن يغفر منا ذنوننا ومكفر عنا سيئاتنا خلنا الجنات الفردوس إنه على ذلك قدير سلاة الجهاد سمناها المعاسي وأحكمنا الغراق لها كمينا وفي شرق الرياضي وفي العليا أدقناها العذاب مكذرين لما نستغلق <تصفيق> لها المجاهدين ومنتم إلا بذل نبوسكم ودماعكم لحمالة أمريكا ومصالحها فأنتم مختبتم وأنتم ومعبننتم والداك ورائدك ووالدك ووالدك امجدت اور نواضع انت السوجه امه وتروح من ترتجها يدك ولا تروح جو و يا مشكور في اني سلمني اخليك وعد ناطي اي الساعه على تلفون في جاد تجيو حيث كانوا والحرهم واطردهم من رب النساء تعالوا اتساروا في التندري دندم واشتف ما سمعينا سرادي دين وربتي الا خداه التندادي وعيفها الا صوت الرصاص فلاحنا بنا مستنطعص وقع وجودي ثم تدسمي مرع كل تحريش صلاة تلاني صبر تعال لا قدار يا لي ثواب والله ايشاد صوت سلام وماج شوتينا تدوي في قلبي يسير المستن في الساحات كن وقع يبني حنين الجهاد كذا الجهاد سانا سناديع خوان صوت الجيهان تقدم اداء الجيهان يا ماكر الناس بيه هديتوا اينا نهار كان في الناس سر دند وشن نسمعي ما سراني تركي الدندني رجل شجاع لا يخاف بالله لو متناء سلك طريق الجهاد رغم العقبات الكثيره من المخذلين ثم رزق الشهاده في سبيل الله مقبلا غير مذبر دند وشد ما اسمعي ما سرني في وردتي الا حذاء الدنداني ور صوتها وصاصي ملاحم لي منار المستنقعات ورقص حضور لي يغني على طون السماء متيه يا دي سماع صوت للعلاقات شداني مرجو تبي خير الذي في الهي وعقمي ما او تكبر النار لا لي صدامي دند بهذا الصوت وحش امات ماتت تاقت الى ساح الجاد الفعلاني ما خطوه تسقط دي مع تلقى مجيدي مجيدي موت جسر اليره يجي متعفي اشتكى قلبي مناح كانوا يرون الى تنو خالد علي الحاج عاش حياته الجهاد في افغانستان والبوسنه والفلبين ثم انتهى به المطاف الى ارض الجزيره العربيه فقاتل فيها الصليبيين وشارك في بعض العمليات حتى قتل غدرا على يد طابوتي وفرسان الصليب كانوا يرون الى تنو يا بشبناح أبي جال بي يادي خيابت من الجراح اجب فرقا راسنا لي بالميدان الصلاح اجب, أجب فرقا راسنا لي صرف مكسورا الجناح اجب خلنا الشدا يعطر من المسحاح عجب من ما زالت الليالي وارتا هنا بالقراح يا طيور الوقت وحيدة تنادي بالرياح ضاقت الدنيا علي فيما وراها مراح ضاقت الدنيا ودارا الذم منها فيه انشراح اعذروني يا رفاق عقب صوابت بهم اعذروني لات من الغموض من صدري يرقضم من يلومني غريباً في بحر لا يوم من يلومني كسيراً غيرت حاله شيء هي يا دنيا النجاج كم تسقينا سموم هي يا دنيا الهجاء يغلي حبابهم يريدون طير طاير سلامك في السما دا ينتهور طير طاير مرحبا بك انت جاي من هنا اعذروني يا رفاق عقب شدة الريحان تعذرونيلات لون موسى ليس لنا نساء سالت في سال سال سال سال سال ابراتي مني في كل الهم جان اني واصبر يا صابر دي هوجي شخا ما على الدنيا حسوفا عجب ما ادانا البتال ما على الدنيا حسوفا يا صنع لي الرجال سعد منال الشهاده ومن نعيم الخالدان في ديارنا الخلداه اكرم رب الجلال في جنال الخلدارا مع رقيقات الدلال اهتني بالحر بايل اهتني بحل عمصان لو تمنى ما تمنى من نعيم الخلقان سعد منا للشهادة سعد منه الفضلان عمير الشهيد اتت الدنيا وهراب فركلها بقدمه واشتر الدار الاخره ابلى بلاء حسنا في قتال الصليبيين بافغانستان ثم التحق بالمجاهدين على ارض الجزيره العربيه وتدرب فيها على فنون القتال الخاصه ثم لقي الله شهيدا فرحمه الله رحمه واسعه Thank <laughs> ذكر المعارك, المعارك والشهاده هيجانات شوقي الى وهذه الصادات يا يا وزعوا المستدين في الساحات كم من مشواضات قد التي تقوم بالنياع في عالم لا تستعبد العقول فالشباب يا الله عندي الله يسدد جهادك في سبيلك في بلد رسولك فانهمنا الشباب يا نور على نور في المسامع الشهادة تسجد لله تمجيدا لصنته رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قلبي رسول الله يا استمد سيدي فكر بنا من الصبا الذين في الكمال يتغلب خايا ولا ننسى رحمتك يا ارحم الراحمين ذكر المعارك والشهادة هي جنات شوقي الى دار الحدود الباقيا وسائر المست بالله في الساحات كم يبدي حنيني للجهاد علانيا ذكر المعارك والشهاده من جات شوقي الى دار الحدود الباقيا وسئر رسد الله في الساحات كم يبقي حديد الجهاد على نيا يا لهف نفسي بالجهاد فكم بها من حسرة فيما مضى من حاليا فلأجل دين الله بعات رغائبي وقد اشتريت بها الجنان العاليا يا لهف نفسي بالجهاد فكم بها من حسره فيما مضى من حاليا فليشهد لي الله بعث مرائي وقد اشتريت بها الجنان العاليا لا ارتجي عيشا رغيدا هانئا او سلوتا في بالديار الفانيه بل ارتجي عيشا بظل معارك للحق فيها صوله متفانيه لا ارتجي عيشا رغيدا هانئا أوصل وتنفيد التيار الفاني بل أرجو أن أعيش بغير معاركن للحق فيها صولة تفانيه حتى أنال شهادة في عزّة وتضمّد الجور الحسان الجراحيا رباه بعاناك النفوس بجنة فاسكب إلهي في الجهاد جمائيا حتى أنا لشهادة في عزة وترمد الحر الحسان جراحيا رباه بعاناك النفوس بجنة اسكبي دمي في الجهاد دماءيا فلقد احاطتني الذنوب وما لها ان كي رباه رباه الشهادة كيتكفر ما بيا رد يا رب الشهادة ارتجي فأجب بفضلك يا كريم دعائيا رباه رباه شهادة وقت ربا فيه فأجب بفضلك يا كريم دعائيا فأجب بفضلك يا كريم دعائيا البيت الثان في الجنه الله هو الشهيد بجرحه الماضي يا ابو الله هو الشهيد وقالوا ذافع عنا الله هو الشهيد لكل الجنه يا زادت الله هو الشهيد الحور العين توددت الله هو الشهيد All <laughs>